رجعته تاني بعد رمضان على طول وفي ناس بتتكب على مناخيرها في النار يتكبوا على مناخيرهم ده ده اللي مدب اللي كان لسانه مدب اللي كان لسانه بيشتم ولسانه بيختب ولسانه بيقول اي كلمه في اي حاجه ده لسانه دبه في جهنم والعذاب بالله وفي ناس ثانيه يا جماعه مخلطه ده على ده على ده خطف على كلوب على حسك على مخلص على يقوم على يقع على يسحب على يتسحب وفي ناس يا, يا انوار نوره زي البر.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 ولو نشاء لم سخناهم على مكانتهم بعد كده يعملوا ايه فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون انتهت غفله وفي ناس اللي خدعه ربنا اللي كانت بتضحك على ربنا اللي كان بيسمي الربا فايد بنوك اللي كانت بتسمي التبرج والاختلاط والحب حريه شخصية ده ياخد النور بتاعه على الصراط يخش فرحان النور يطفي يقع في جهنم والعزم بالله يا يا بنات يا يا بنات يطرى يا بنات ثانوي يا ترى المتبرجه هتعمل إعصرات. يا ترى اللي كرب هيعمل ايه في الصراط يا ترى اللي عاش القصه حب ست سناء تعمل ايه في الصراط يا ترى يا جماعه كلنا هنعمل ايه الصراط عايزكم تفكروا يا شباب هيسكت تفكروا من دلوقتي هم درجات عند الله انت هتبقي ان نوع انت هتبقي ان نوع هتعدي مع النبي ولا هتقع ولا لسانه بيغدك ولا خططيف ولا كل اللي باخرتها ايه ولا هتعدي زي الطلقه ولا زي البرق يا جماعه هنعمل ايه هنعمل ايه الامتحان الرهيب ده هنعمل ايه كل حاجه عملتيها في صراط الدنيا هتتعمل فيك في صراط الاخره كل حاجه عملتيها على صراط الدنيا تحصل لك على صراط الاخره الا أن يتوب الله هم درجات عند الله درجات عند الموت حتى عند الموت حتى كما درجات عند خروج الروح ربنا سبحانه وتعالى بيقول والنازعات غرقا ربنا بيقسم ربنا بيقسم ان هو الواحد بيقسم ليه لما يكون في حد بيسمع مش مصدق هو احنا مش مصدقين ولا ايه مش مصدقين ان في كده مش مصدقين ان في نار مصدقين بقمرت ايه بقمرت صلاه الفجر اللي بتروح مننا ولا بقمرت صلاه الجمعه اللي الشباب بينزل بسجاده الصلاه على كتفه يقف والامام بيخطب مع بعض ولما الامام يخلص خطبه يدخل يصلي جوه بقمرت ايه بقمرت ايه مش مصدقين عايز كرا في ايديكم فطر عليها مسدد عايزة تقنعينك مصدقه وما انتش مجتهده في الدين والدعوه وطلب العلم المسدد ده ما بينامش المسدد ده ما بيبطلش جهد ربنا ولا عباده ربنا ولا طاع ربنا سبحانه وتعالى والنزعات غرق الملايكه اللي بتغرق في نزع الروح والنشطات نشطه الملايكه اللي بتخرج روح المؤمنين بسهوله بقى مش روح الفاجرين بتاعه الاهل الاولانيه يعني ايه يعني في نوعين في الملايكه انت لا شفتهم ولا تعرفهم بس في من الايام واحد من الاثنين هينزل يقبض روحك في نوعين من الملايكه انت اللي شفتهم ولا تعرفيهم بس في من الايام نوع من الاثنين هيتسلم اسمك وعمرك بالثانية ومكانك وهينزل عشان يطلع بالمهمه في نوعين من الملايكه انتوا ولا تعرفوهم بس في يوم الايام من الايام هنلاقيهم من قدامنا عشان يبدو ارواحنا الى الله سبحانه وتعالى والنازعات غرقا الملائكه اللي بتغرق في نزع روح الفاجر لما روحه بتتفرق في جسمه من الرعب بتتنزع من كل حته روحه ماسكه في جسمه مش عايزه تطلع بتحب الدنيا فده السبب في عذاب الموت اصلا اكتر ناس بيشوفوا الموت يا جماعه الاطباء منظر المحتضر منظر المحتضر منظر رهيب رهيب وهو نايم واحد يقول اه بطني اه صدري. اوه نفسي تبدأ تكلم معاه هو اصلا مش هو مش هو هو مش داري شويه وروح في غيبوبه انت ما انتش عارف الالم زاد ولا قل شويه ويبدا يبدا ياخد نفسه بطيء قوي قوي الروح بتطلع ويموت الاحتضار يا جماعه ألم, الاحتضار. الم الموت ده انا لو بنزع لك درس من غير بنج هيبقى امال ده روح ده انا لو بنزع لك ظفر من غير بنج امال ده روح ده لو حد بينزع جلد واحد من غير بنج بيقولوا بيسنخه امال ده ازى الروح امال ده من كل ارق وقصد والنشطات نشطه ده بقى الملائكه اللي في ثانيه بتخرج روح المؤمن سيدنا ابراهيم عند الموت عليه الصلاه والسلام الملائكه اعطته ريحانه فشمها فخرجت فيها روحه يا سيدي الله اكبر يعني ألم الموت عند الناس بالنسبة لسيدنا ابراهيم شم ريحانه شوف ربنا بيحب العبد الصالح ازاي يا جماعه يا اخواننا انت واحد من الاثنين دول يا اما ما بين الدرجتين دول في درجات كتير جدا انت تاني درجه من الاثنين انت تاني في درجه من الاثنين انت تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ولا ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايدهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذابا هون انت مين في الاثنين انت مين في الاثنين يا جماعه عايزين لفوق هم درجات عند الله انت اللي بتحدد بالوقت درجتك انت اللي بتحدد درجتك يا ترى درجاتك يا ترى مين في الاثنين ربنا بيقول لكم في اول من اول لحظه في الاخره المعامله على حسب الطاعه المعصيه هم درجات عند الله افرشي ابرك من الوقت افرش ابرك من الوقت ده اللي سافر السعوديه يبعت لابوه يشتري حته ارض لا ارمي الاساس لا علي لا افرشها لا ادهمها لا اعمل جنينه قدامها قاعد يفرش من الوقت يروح يلاقيها قصر افرشي من الوقت صيامك كانك انت فرشتي القصر قيامك كانك انت فرشتي افخم موبيليا من الجنه افخم عفش ذكرك لله كانك انت حطيت الانتيكات والستاير من الله وحبك وشغلك في الدعوه كان خلاص بقى ال تكون بقى المناظر الطبيعيه وتروح لها قصر الواحد لما بيقعد مع الاخوه اللي بيغسلوا ابوات بيسمع قصص رهيبه عن حسن الخاتمه عن النور اللي بيشوفوه واحد يقول لي انا بدخل بخش في الغطا عن وش الميت الاوضه نورت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 اهو في ناس على باب الجنه بتستقبل استقبل الملوك استقبال الملوك الاطماء وناس يعني ماشي جميل استقبال جميل ولكن مش زي الملوك ابدا يا جماعه احنا عايزين او مش, مش زي الملوك الاعلى منهم يا, يا جماعه احنا عايزين عايزين, عايزين نبقى اعلى استقبال في الجنه استقبال الجنه نفسه درجات السوق للجنه ربنا بيقول اذا الجنة اسلفت الجنه بتقرب من الناس وفي ناس ثانيه واثقه الذين في ناس بتروح لها وفي ناس الجنه هي اللي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 لما بيقارن ما بين ارض الجلف ودار السلام بيشتغل قد ايه عشان يطلع شباب المنصوره لما بيقارن ما بين المشايه وما بين اي منطقه فقيره بيعملوا قد عشان يطلعوا احنا لما شفنا المقارنه ما بين طبقات الدنيا قتلنا نفسنا عشان الدنيا طب في الاخره المقارنه الرهيبه في الجنه في طعام ال